الشيخ الحملاوي رحمه الله تعالى وكنا قد بدأنا في المجلس السابق بالإعلال والإبدال واليوم ندخل في المباحث الدقيقة التي تتعلق بالإعلال وبدءا بالإعلال في الهمزة فمن يتفضل بالقراءة جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين الإعلال في الهمزة تقلب الياء والواو همزة وجوبا في أربعة مواضع الأول أن تطرف بعد ألف زائدة كسماء وبناء أصلهما سماو وبنائي وبناي بخلاف نحو قال وباع وإداوت وهي الم... وهي المطهرة وهداية لعدم التطرف ونحو دل وضب لعدم تقدم الالف ونحو آية وراية لعدم زيادتهما وتشاركهما نقف قليلا نقف ناخذ جزئيا جزئيا الآن دخلنا نحن في موضوع الإعلال والإعلال كما تعلمون متعلق بأخرف العلة الألف والواو والياء ومنهم من أدخل يعني من الصرفي من أدخل الهمزة في هذا الباب لكثرة التغييرات التي تحصل الآن بدأ هو بأن بقلب الياء والواو همزة وجوبا يعني يجب قلب الياء أو الواو همزة وجوبا في أربعة مواضع حدد لنا المواضع التي يجب فيها قلب الياء أو الواو همزة الموقع الأول أن تتطرفا بعد ألف زائدة إذن الموقع الأول أنه لدينا ياء أو واو في آخر الكلمة في طرف الكلمة في آخر الكلمة قبلها ألف قبلها ألف وهذه الألف ألف زائدة قبلها ألف زائدة ضعوا خط تحت كلمة زائدة أعطانا مثال على ذلك سماء بناء سماء وبناء هذه الأمام من الهمزة من أين أتت هذه الهمزة لو عودنا للفعل سماء يسمو فإذا للأصل تقول سماو سماو الآن هذه الواو أتت في طرف الكلم آخر حرف في الكلمة وقبلها هذه الألف زائدة وقبل هذه الألف زائدة فقلبت الواو همزة قلبت الواو همزة سماو اصبحت سماء واو متطرفة قبلها ألف زائدة قلبت هذه الواو همزة طيب بناء ما أصله بناء بناء بنا يبني إذن هي اصوات بناي بناي بنا اخره يعني ياء بناي ياء هذه الياء قبلها ألف قبلها ألف زائدة فقلبت هذه الياء همزة قنا بناء بناء طيب الآن أخرج من ذلك عندما قال الواو أو الياء كل منهما متطرفة وقبلها ألف زائدة أخرج من ذلك مثل قال قال الألف وصل ليست متطرفة إذا لا تنطبق عليه القاعدة باع زار إذا لا تنطبق على أي منهما القاعدة لماذا؟ لأن الألف ليست الألف المقلب قال من قولة مقلب عن واو لكن ليست متطرفة حتى تقلب حتى تقلب همزة باع من بايع لكن الياء هنا الـ في وسط الكلمه عين الكلمه وليست متطرفه اداوه والاداوه معنى كلمه اداوه هي المطهره معناها المطهره اسمها لمفعله نعم هدايه ايضا قال لعدم التطرف اي ان الياء او الواو ليست اي منهما متطرفة انما يات في وسط الكلمه طيب هو يتكلم عن الواو والياء وقال ألف هذه لكن قال أصلها مثلما ذكرت قوالة فأصلها الواو بيع باعة أصلها الواو وكذا في هداية وإداوة طيب دل ون ضب ين لدينا ياء متطرفة لماذا لم تقلب حمزة قال لأنها لم تسبق بألف زائدة دلون قبلها لا لا توجد ألف ضبي قبلها لا توجد ألف قبلها زائدة إذن لا تنطبق عليها القاعدة طيب آية وراية قال هذه الالف هنا ليست زائدة ليست زائدة لذلك لا يصح أن تقلب همزة طيب لدينا مثلا كساء كسا يكشو كثى يكسو فالأصل كساء لدينا الواو متطرفة وقبلها ألف مد زائدة ألف زائدة فقلبت الواو همزة فنقول كساء رداء قصتها رداء أيضا يدينا متطرفة قبل ألف زائدة فقلبت الياء همزة سقاء أصلها سقاي قلبت ياء قبلها ألف قلبت الياء همزة فأصبحت سقاء هذا الموضع الأول إذا الواو أو الياء في آخر الكلمة قبلها ألف زائدة هذه الواو أو الياء تقلب أي منهما همزة سماء بناء بنا، رداء سقاء الآن هل الألف الألف تشارك الياء والواو الالف ايضا أيضا من أخرف العلة من أخرف علة هل تشاركهما الألف في هذه القاعدة تفضل يا أبا عبد الله قال وتشاركهما في ذلك الألف فإنها إذا تطرفت بعد ألف الزائد ابدلت حمزة كحمراء اذ أصلها حمراء، تسكرة، زيدت ألف قبل الآخر للمد، كألف كتاب، فقولي بات الأخيرة تهبط. نعم، إذن الآن الألف أيضا مثلها في القلب إلى الهمزة مثل الواو واليا، يعني بمعنى انه الألف متطرفه وقبلها ألف زائدة تقلب همزة أيضا. تقلب همزة أيضا، فإنها إذا تطرفت بعد ألف زائد، إذن لدينا شرطان، شرطان أن تكون متطرفة في آخر الكلمه وأن يكون قبلها حرف زائد في هذه الحالة الألف تقلب همزة تقلب مثل حمراء، طيب هلا حمراء الأصل فيها الأصل فيها حمراء صخراء الأصل فيها صحراء لذلك كنا قد ذكرنا سابقا إذا ردنا أن نعرف أن من ألف هذه ألف التانيث الزائدة يكون أصله ألف تانيث مقصورة يعني صخراء صخره حمراء حمراء عذراء عذراء وهكذا. فحمراء أصلها حمراء فإننا في الأخير لدينا ألف على سبيل لدينا ألف زيدت قبل هذه الألف حمراء زيدت ألف قبلها هذه ألف المد لماذا زيدت قالوا زيدت هذه توسعا في اللغة وتكثيرا لأبنية التأنيث بخيف يعني يصبح لدينا بناء بناء بالمقصور وبناء بالممدود بناء بالمقصور وبناء بالمودود بالممدود حمراء وحمراء إذا هذه الهمزه حمراء اصلها ألف اصلها الف الالف التقى لدينا ألفان الالف الزائدة هنا للتكسير الالف الزائدة قبل الهمزه هذه والهمزه هذه اصلها ألف اصلا حمراء غطم التقى لدينا الفان ولا يمكن حذف حذف اي منهما لان واحده للتكسير للمد والثانيه هي في الأصل لتانيث الهمزة الألف المقصورة هذه للتأنيث وإذا حذفت, حذفت أياً منهما الآن يخل بالمدلول التي تدل عليه إذا طيب هل يمكن تحريك أحد الألفين قال لا يمكن أيضا تحريك الأولى حتى لا تفارق المد هذا حرف مد وهو حرف ساكن فلا يمكن تحريكه طيب الآن إذا تغير الآن تحرير الثانية فقلبت همزه فقلبت همزه إذا حمراء أصلها حمراء في آخرها ألف هذه الآلفة الألف الالف زينة قبلها ألف مد للتكثير وزيادة أبنية التأنيس فالتقى ألفان الالف الاخرى لا يمكن تحريكها حركة الاخيره فقلبت همزة فقلبت همزة بذلك كل إذا اصلها حمراء مثل سكره زيدت الف قبل الاخر للمد حمراء هذه الألف كالف كتاب فقلبت الاخيره همزه ومثلها يعني مثلها صحراء اصلها صخره اصلها صخره اضيفت ايضا زيدت هذه الالف ألف المد لزيادة أبنية التأنيث لتكثير أبنية التأنيث ثم بعد ذلك قلبت الألف الأخيرة هذه ألف التأنيث قلبت همزة لا. لأن هذا الموقع الأول اذا الواو أو اليا أو الالف إذا وقعت متطرفة بعد ألف زائدة تقلب همزة تقلب همزة ان لم يتواجد اختل ان اختل احد الشرطين لا تقلب همزه اذا يجب ان يتوافر الشرطان في نهايه الكلمه وان يسب... تكون الواو او الياء او الالف مسبوقة اي منهما بألف زائده طيب الموقع الثاني تفضل يا أبو عبد الله قال الثاني أنت قاع عينا لسم لسم فاع فاعل فعل عل عل نحو قائل وبائع أصلهما قاول وبائع بخلاف نحو عينة فهو عاين وعاوره فهو عاور لأن العين لما صحت في الفعل خوف الالباس بعانة وعار صحت في صحت في اسم الفاعل تبعا للفعل الآن الموقع الثاني لقلب الياء أو الواو همزة أنتقع يعني أنتقع الواو أو الياء عينا يعني في وسط الكلمة في عين الكلمة لكن تكون في اسم فاعل لسم فاعل فعل أعلتا في يعني كانت الواو أو الياء في الفعل الذي أخذنا منه اسم فاعل كانت كل منهما محق الفعلة مثل قائل قائل اسم فاعل بأي فعل من قال قال من قول قال من قول فإذا أخذت اسم فاعل من قول تقول قاول قاول فاعل إذن الواو هذه تقابل العين فهي عين الكلمة وقاول اسم فاعل وقاول اسم فاعل فتقلب الواو هذه همزه فتقول قائل تكون قائل أما الألف هذه في قاول هذه ألف, ألف اسم الفاعل زائدة اسم الفاعل هذه ألف اسم الفاعل أعيد مرة ثانية الآن لدينا فعل معتل الوسط عينه وحرفة واو او ياء قال أصلها قوالا قوالا فالواو عين الكلمة عين الفاعل نريد ان ناخذ منه اسم اسم فاعل ماذا نقول نقول قاول قاول على وزن فاعل فالواو هذه هي عين الكلمه في هذه الحاله تقلب الواو همزه فنقول قائل قائل طيب الان بيعه بيعه بايع, بايع هذه الياء تلك الواو وهذه الياء بيعه حرف علة هي عين الكلمه حرف العين الكلمه بايع فعال فالياء تقابل العين في الميزان لان بايع بايع اسم الفاعل منه بايع بايع والياء هذه تقابل العين وبايع اسم فاعل فتقلب الياء همزه فنقول بااااع فنقول بايع طيب لان بخلاف نحو عين بخلاف نقول عينا كلمة عينة بمعنى تسعت عينه وهي صفته جمال تسعت عينه وصارت جميلة خسنة صارت جميلة خسنة عين فهو عاين الآن عينا هذه فعلة لكن الياء هنا الياء هنا غير الياء في باع يبيع بيعا باع باعة وعاورا فهو عاور عاورا فهو عاور هذه الواو ليست مثل الواو الموجودة في قولة في قالة فبقيت هذه الواو في مكانها على فاعل وعين بقيت الياء في مكانها قال لماذا قال لأن العين في كلمة عينة لأن العين لما صحت في الفعل يعني اعتبروها صحية فلماذا اعتبروها اعتبروا خوف الالباس بعانا وعارا إذا اعتبرناها حرف إلة فتلتبس بعانا وعارا العانة بتقول عائن وعار بتقول عائن عانا يعني عانى فلانا يعني أصاب أصاب عينه كما يقولون عان الخاسد فلانا عان فلانا يعني أصابه بعينه يعني أصابه كيف عائن فهو عائن نعم إذا لاحظوا للتمييز بين الكلمتين عار أيضا تقول عائر طب صخت في اسم الفعل تبقى للفعل إذا الواو او الياء اذا كانت عين الفعل كانت احداهما عين الفعل وهي حرف عله تقلب حمزة في اسم الفاعل المشتق من هذا الفعل قال قائل زار زائر نام نائم لاحظتم باع بائع وهكذا. أما إذا لم تكن كذلك فتبقى على حالها لا. هذا الموقع الثاني من مواقع قلب الياء والواو همزه. الموقع الثالث تفضل. الثالث أن تقع بعد ألف مثاعل وشبهه وقد كانت مدتين زائدتين في المفرد كعجوز وعجائز وصحيفة وصحائف بخلاف نحو قسور وهو الأسد وقساور لأن الواو ليست بمده ومعيشة ومعايش لأن المده في المفرد أصلية وشذ في مصيبة مصائب وفي منارة منائر بالقلب مع أصالة المدة في المفرد وسهله شبه الأصلي بالزائد،, بالزائد وتش وتشاركه وتشاركهما في ذلك الحكم الألف كرسالة ورسائل وقلادة وقلائد. نعم، إذا الموقع الثالث الآن انتقع يعني انتقع إما الواو أو اللياء والالف أيضا. ضبط؟ انتقع أيٌ منهما بعد ألف في جمع تكسير. في جمع تكسير مثل مفاعل أو ما يشبه المفاعل فعائل مفاعل بعد الألف لدينا حرفان لدينا حرفان بعد الألف قال وشبهه مفاعل وشبه يعني مثل فعائل مفاعل فعائل في بعد الألف لدينا حرفان وقد كانتا مدتين زائدتين في المفرد لاحظوا كلمه عجوز عجوز ما وزنها الصرفي فعول عجوز فعول الان ال ال ال عجوز فعول الواو هذه الواو هذه مد حرف مد في كلمه عجوز حرف مد لاحظتم عجوز فعول فهي حرف مد في المفرد لاتينا في الجمع عندما نجمعها ماذا نقول نقول عجائز نقول عجائز المفروض نقول عجاوز اليس كذلك فقلبت الواو همزه قلبت الواو همزه لانها وقعت بعد الف بعد الف في صيغتي منتهى الجموع بعد الف والاصل هي حرف مد وليست حرف د هي بالأصل بالأصل هي خرف حرف مد عجوز فعول هذا حرف مد حطهم تعجوز وعجائز صخيفة الياء هذه كلمة الوص صخيفة صخيفة فعلة لأن تقول صخايف لا تقلب لياء همزة هذا قول صخايف تقول صخايف طيب قال بخلاف نحو قستور قسور اسم الأسد اسمه الاسد الأسد مع... يعني معنى له له معنى أخرى أيضا وهو الأسد وقساور لماذا نقول قسائر قال قساور لأن الواو هذه ليست حرف مد قسور قبل ساكن فليست حرف مد ليست بمدة فإذا لا تنطبق عليه القاعدة معيشة قال معايش لم يقول معايش لم تقل بليه همزة لماذا قال لأن الماده في المفرد اصليه معيش حرف مد لكنها هذا أصل اصلي عايشه ليس زائده بينما عجوز اصلها عجز عجيزه يا عجوز عجيزه فالواو ال... ال... ال... الواو الماديه واو زائده اذا قلنا عجائز خلفناها. لكن هنا ال... ال... الياء الياء هنا ليست زائده عايشه اي عاشة عظم وشذ الان ها الآن في مصيبه مصائب يعني المفروض نقول مصائب مصيبه يعني اصل صايبه يعني فيها صوب وصايبه وفي مناره منائر <تصفيق> ايضا قلب الياء همزة قلب اليا همزة وحسب القاعدة هنا مثل معيشة ومصيبة تبقى على حالها لكن هو قال هذا من باب الشذوذ يعني المفروض يكون مناير لكن هو وردت عن العرب منائر بالقلب قال مع أصالة المدة في المفرد يعني المدة مصيبة الياء الأصل في في الكلمة صاب، صيب، وصوب، تابعون، فهي ال ال ال صخ مصيبة مدحنا، لكنها أصلا وليس زائدة، أصلا وليس زائدة. قال وسهله سبه الأصلي الزائد، لا لأنه يعني هذا صحيح أصلي، لكنه شبيه ب الزائد. الموقع الموقف الثالث أن الواو أو الاء تكون زائدة بعد ألف مفاعل أو ما يشبه مفاعل فعائل مثلا وتكون حرفا مديا حرف مد وليست حرف لين فإذا كانت حرف لين وليست بحرف مد أو كانت أصلا فلا تقلب همزة فلا تقلب همزة فا. إذن الواو واليا ويلحقها الألف كما يقول يشترف معها الألف يقول الرسائل رسالة رسائل ما قال رسائل قال رسائل قلادة قلائد لأن وقعت الألف مادية مثل الواو بعد ألف مفاعل أو ما يشبه مفعل. ما يشبه مفاعل إذا وعيد الموقع الثالث الذي تقلب فيه الياء أو الواو أو الألف همزة هو أن تكون حرف مد زائد في مفرد جمع على فعائل أو ما يشبه فعائل أما اذا كانت هي اصل في الفعل فلا تقلب همزه وكذلك اذا لم تكن حرف مد فلا تقلب همزه إنما تبقى على ما هي عليه طيب يا في الموقع الرابع لقلب الياء او الواو همزه تفضل الرابع ان تقع ثانيتي لينين بينهما الف الف مفاعل وأخواتها سواء سواء كان اللينان يا كنياف جمع نيف وهو الزائد على العقد او واوين كاوائل جمع اول او مختلفين كسياد جمع سيد أصله سيود واما قول جندل بن المثنى الطهوي وكحل العينين بالعواوير من غير قلب فلان اصله بالعواوير كطواويس وقد تقدم جواز حث في ياء مفاعيل ولذا صحح نعم لا. لان الموقع الرابع اذا ان تقع الياء أو الواو بعد خرفين لحظة ثانيتين لينين يعني بمعنى, بمعنى أن يكتنف الألف لدينا ألف لدينا ألف الكلمة وقبل هذه الألف ياء أو ووان أو ياء ووو الآن الموقع الرابع من المواقع التي تقلب فيها الواو أو اليا همزة هو أن يكون لدينا ألف وقبل الألف يا آن قبله قبله ياء وبعده ياء أو قبله واء وبعده واء أو قبله ياء وبعده واو أو العكس إذن بمعنى أن يكتنف الألف الواو أو اليا أو يعني المكرر الواو واو يا ياء أو واو يا ويا وواو ان تقع ثانيتين لاحظوا مثل مثلا لاحظوا معي اوائل لاحظوا كلمه اوائل اوائل اصوات اوائل اصوات اوائل لدينا الالف قبلها واو وبعدها واو فقلبت الثانيه همزه قالوا اوائل قلبت الثانيه همزه قالوا اوائل طيب لان سيد سيد أصلها أصلا سيد مربع مربعا سابقا أصلها سيود من سيد يسود لأنها فهي سيود إذا جمعنا سيد ماذا نقول نقول سيائد نقول نقول سياود قبلها يا قبل ألف يا وبعدها واو فقلبناها همزة قلبناها همزة لاحظوا مثلا نيف نيايف يجب أن نقول قلبت الالف قبلها ياء وبعدها ياء قلبت همزه قلبت همزه إذن الواو أو اليا اذا للواو او الياء اذا كنفت الالف ان الف قبلها ياء وبعدها ياء قبلها واو وبعدها واو قبلها ياء وبعدها واو قبلها وبعدها واو قبلها وبعدها, وبعدها ياء بهذه الحايه بهذه الحاله بعد الالف الذي بعد الف يقلب همزه الذي بعد الألف يقلب همزة نعم لأن قول جندل بن المثنى الطهوي وكحل العينين بالعوائر المفروض يقول عوائر عن القاعدة التي ذكرها الشيء المفروض يقول العوائر طيب لماذا لم يقول قال لأنه ما قلب لأن الأصل هي العواوير مثل طواويس فهي نيه إثبات الياء على, على نية وجود الياء أن الياء مسبتة مثل طواويس يعني هي أصله مفاعل وقد تقدم جواز حذف ياء مفاعل كل مفاعل ومفاعل مفاعل ومفاعل عواوير وعواوير طواويس وطواوى طواوى طواويس طواوى. لذلك هنا ثبتت الواو على نية وجود الياء ألانية وجود الياء إذن الموقع الرابع من المواقع التي تقلب فيها الواو أو الياء همزة أن تكون الواو أو الياء محيطة يعني تكون لدينا واوان أو ياءان محيطتان بألف بينهما ألف أو الياء والواو أحاططا بألف يعني بينهما ألف فها في هذه الحاله الحرف الذي ياتي بعد الانس كان واوا او ياء يقلب همزه يقلب همزه اواو اوائل حاطون سيد سواود نقول سيائب وهكذا لان انتهى من المواقع الاربعه او المواضع الاربعه التي تشترك الياء والواو فيها بحكم القلب إلى همزة وجوبا الآن ينتقل أن إلى خصوصية قلب الواو همزة وجوبا أو جوازا وخصوصية قلب الياء همزة جوازا تفضل يا أبا عبد الله قال وتقص الواو بقلبها همزة إذا تصدرت قبل واو متحركة مطلقا أو ساكنة متأصلة الواوية نحو أواصلة وأواق جمعي واصلة وواقية ومنه قول مهلهل ضربت صدرها إلي وقالت يا عديا لقد وقد كالأواقين ونحو الأولى أنثى الاول وكذا جمعها وهو الأول بخلاف نحو هاوي هاوي هاوي ونوي في النسبة إلى هوى ونوى لعدم التصدر وووفي وو ووعدا مجهولين لعدم تاصل الثانيه نعم الآن, الآن خصوصية الواو الواو تقلب همزة وجوبا الآن على علاقة لا الحديث عن الواو متى تقلب همزة قال تختص الواو بقلبها همزة إذا تصدر إذا كانت الواو في أول الكلمة كانت الواو في أول الكلمة الشرط الثاني أن تكون قبل واو متحركه مطلقا يعني في عن واو وبعدها واو متحركه بأي صورة من الصور كانت مطلقا أو ساكنة متأصلة الواوية أو بعدها واو ساكنه اصل في الكلمة إذا لدينا هنا شرطان لقلب الواو همزة وجوبا اولا تكون الواو في أول الكلمة يأتي بعدها واو لدينا صار واوان بعدها الواو إما هذه الواو تكون متحركه فهذا لا يشترد الصور الثاني أو إذا كانت ساكنة تكون هذه الواو أصلية سأكنا فمتأصلة الورمي، سمنعهم. مثلا أواصل، أواصل، لأن أواصل جمع واصلة، جمع واصلة. طيب واصلة، لأن هذه في أول كلمة. مفروض فنقول وواصل، وا وا وا وا يعني واو. الواو الأولى، ثم الواو الثاني متحركة. فأتت الواو الأولى متصدره وبعدها الواو الثاني متحركة. فقلبت الواو الأولى همزة كنا أواصل أواقن أصوا واقية واقية واقن نصير واقن حسناً ونصير قلبت الآن الواو واقن الواو متصدرة في أول كلمة بعدها ألف ف فا... بعدها الواو متحرك لدينا واوان إذا قلبت الواو الأولى همزه، فنقول اواق ومنه قول المهلهل ضربت صدرها الي وقالت عاديا لقد وقد كالأواقل الأواقل ذكرناها قبل الخليل ونحو مثلا الأولى أنثى الأول أولى أنثى الأول الأصل ما هو الأولى الأول الأصل نقول الأولى وواو بعدها واو ساكنة الواو الأولى مزيد الواو الأولى والثانية هي الواو ساكنة لكن الواو لأن ال الواو تاني في كلمة الأول فهي أصل في الكلمة فهي اصل لأنها ساكنة يجب أن تكون أصل الكلمة حتى تقلب الواو الأولى همزة ولكن الواو الأولى الوالد يقولون ان الوالد يقولون ان الوالد يقولون والواو الوالد الواو ان الوالد يقولون ان الوالد يقولون ان الوالد ان تكون يقولون أصل فهي الوالد يقولون ان الوالد يقولون ان الوالد الواو والواو الثاني متحركة إذا بدون شرط آخر تقلب الواو الأولى همزة بالخلاف نحو هواوي ونووي هواويا ونوويا في النسبة إلى هوان ونوان لعدم التصدر الواو هناك الحرف الثاني ولدينا واوان لكن لم, نقل لم نقلم أي منهما الهمزة لأن هذا وسط ليست في صدر الكلمة ليست في أول كلمة في البناء المجهول بناء للمفعول و عدا بناء لالمجهول لماذا لم نقلب الواو الأولى؟ قال لعدم تأصل الثانية لأنه الثانية ووو عدا لعدم تأصلها لأنه ماذا اشترى؟ قال إذا كانت ساكنة يجب أن تكون متصلة حتى يجب قلب الواو همزة فهنا ليست متصلة ليست ليست أصل فلذلك لم تقلب الواو الأولى هنزة. تها الآن إذن من خصوصية الواو متى تقلب الواو همزه وجوبا وهي في أول الكلمه يعني واوان تقا واوان في أول الكلمة تقا واوان في أول الكلمة فالواو الثاني متحركه بدون أي شرط اخر نقلب الهمزة الأولى نقلب الواو الأولى همزة الواو الثاني ساكن ننظر إذا ساكنه إذا متأصل أصل فنقلب بال... الواو الأولى همزة ليست أصل نبقي الواو على حالها كما في البناء المجهور في وو عيدها لا. لأن هذا قلب الهمزة وجو... قلب الواو همزة وجوبا وهي في أول كلمة طيب قلب الواو همزة وجوازا ممكن من باب الجواز يجوز هذا وذات تفضل قال وتبدل الهمزة من, و... من الواو جوازا في موضعين أحده... أحدهما إذا كانت مضمومة ضما لازما غير مشددة كوجوه وأجوه ووقوت وأقوت في جمع وجه ووقت وأدور وأدؤر وأنور وأنور جمعي دار ونار وققول وصقول مبالغة في قائل وصائلي، فخرجت ضمة الإعراب نحو هذا دلو وضمة التاء الساكنين نحو ولا تنسوا الفضل بينكم، وخرج ب بغير مشددة نحو التعود والتجول. طيب نك الوجه الأول، بعدين الثاني نأخذ الثاني، الوجه الثاني. إذا الآن تبدل الهمزة من الواو يعني الواو تقلب همزة. في موضعين الموضع الاول ان تكون الواو مضمومه ضما لازما وهي مشددة شرطة لدينا شرطات تكون الواو مضمومه حركات الضمة حركتها الضمة وغير مشددة وغير مشددة ناخذ كلمة وجوه كلمة وجوه جمع وجه جمع وجه وجوه تستطيع ان تكون وجوه الواو الاولى الواو الاولى مضمومه أوه. ووجو غير مشددة تستطيع وجو ووجو فينه مصحح تستطيع أن تقلب الواو همزة وتستطيع أن تفي على ما هي عليه وهالدارج ووجو أصلا طول لأنه قلب جائز على سبيل الجواز وجوه ووجو تستطيع وجوه ووجو وقوت وقت تجمع وقت تستطيع تستطيع أن تقول وقوت يعني كلمة والوقت و وقوت الواو مضمومه في الجمع وغير مشدده وغير مشدده فجاز ان تبط وجاز ان تقلب همزه فتقول وقوت واقوت لاحظوا مثلا ادور جمع دار جمع دار ادور دار يدور فقال ادور ادور الـ الـ الـ عادها للواو دار يدور ان اصل الالف هنا واو فقال ادور عادها الى الواو فلم يقلب الواو اذا عادها لاصلها عاد الالف الى اصلها ويجوز ان تقلب همزتها فتقول ادور يجوز ان تقول ادور قد عن النار قال نار اصلها نار يا نور لذلك قالوا نار Uh وزنها فعولة نورة نار قصها نورة فاولة لذلك قال هنا أنور وأنؤر يعني عاد الألف إلى الواو لأن اصل الالف واو وليس ك عاد الألف إلى إلى أصلها الواو ففي الجمع عادها إلى الواو وجاز أن تقلب همزح وجاز أن تقلب همزة. مثلا ققول وصقول هذا صغة مبالغة فعول صغة مبالغة فعول مبالغة في قائل وصائل نلاحظ بأن يعني الـ الـ الـ الواو تستطيع قول قول الواو متحركة مضمومة, الواو مضمومة وغير مشددة فتستطيع أن تقول قول وققول صوول وصقول ولو أنه الدارج على الألسنة والكثير هو بالهمز حاطب لكن جائز على ما ذكر الشيخ طيب على هذا قال هو ضمة لازمة قال ضمه لازمة إذا ليست ضمة إعراب ليست ليست ضمة إعراب في العوامل يعني ضمة في البنيه الصرفية للكلمة لازمة في الاساس لا تفارق الكلمه الكلمة بسبب الإعراب فخرجت ضمة الإعراب نحو هذا دلو وضمه التقاء الساكنين يعني دلون امسك قلت ال ده همسه لا تستطيع ذلك لان هي ضمه اعراب ده لون وده لون وده ضمه اعراب وضمه التقاء ساكنين ولا هي نحن نقرا ولا تنسوا الفضل بينكم لكن قرأ ولا تنسوا اه انا قال هذه للتقاء الساكنين لتنسى في نهايه الف ساكنه والواو ساكنه فقالوا هذه الضمة لالتقاء الساكنة وخرج بكلمة غير المشددة غير, غير مشددة عندما قال إذا كانت مضمومة تنضمن لازما غير مشددة اذا ضم لازم خرجت ضمة الاعراب غير مشددة خرج نحو التعوذ والتجول ومشددة هنا التجول ومشددة فهذه لا تقلب همزه هذا الموضع الأول هذا الموضع الأول من قلب الواو همزة جوازا, جوازا الموضع الثاني تفضل يا عبد الله قال ما إذا كانت مكسورة في أول الكلمة كإشاح وإفادة وإسادة في وشاح وإفادة ووسادة إذن الوجه الثاني واضح تماما يعني اذا كانت الواو اولا في اول الكلمه اتت في اول الكلمه وكانت حركتها الكسر مكسوره إشاح إشاح اذا الاصل هي وشاح وي وي الواو مكسوره فتصنت تقول وشاح وتقول اشاح وفادة وفد وفاده صحيح الواو يمكن ان تقلب الان هي الواو في اول كلمه ومكسوره تقول إفادة وسادة الواو أيضا مكسورة تقول إسادة إذا أصبح الآن قلب الواو همزة جوازا في موضعين الموضع الأول سواء كان في أول الكلمة أو في وسطها يشترط أن تكون مضمومة ضمن لا يتم ليس في حركة إعراب وأن تكون غير مشددة فيجوز ابقاء الواو ويجوز قلبها همزة الموضوع الثالي أن تكون في أول الكلمة بشرط أن تكون مكسورة فقط فتقلب يجوز قلبها همزة ويجوز إبقاؤها انتهى الآن من قلب الواو دون الياء الآن ينتقل إلى خصوصية الياء تفضل قال وتبدل الهمزة من الياء جوازا إذا كانت الياء بعد ألف وقبل ياء مشددة كغائي ورائي في النسبة لغاية وراية يعني هذه واضحة أن الياء هنا أتت بعد ألف غاليي هذا الأصل ياء أتت بعد ألف وبعدها ياء مشدد صار على ثلاث ياءات. فقلبت الياء التي أتت بعد الألف همزة مثل رائي فالأصل هو رائي. ي يعني عندنا ياء الأولى والياء الثاني مشدد ثلاثة ياء فقلبت الياء التي أتت بعد الألف وقبل الياء المشددة قلبت همزة <مم> نعم الآن لدينا معلومة بسيطة أيضا الهمزة أعفوا الهاء جاءت الهمزة بدلا من الهاء يعني هو الحديث كله عن الهمزة لذلك أوردنا الآن حكى عن الألف وعن الواو وعن الياء فأوردنا أيضا ملحوظة مهمة بأن الهاء قد تقلب همزة تفضل وجاءت الهمزة بدلا من الهاء في ماء بدليل تصغيره على مويه وجمع وجمعه على أمواه نعم أتى هو بالتصغير لأن التصغير دائما يكشف الأصول الكلمة وكذلك الجمع فعندما تقول مويه معناتها في ماء بعد الهمزة أصلها الهاء اصلها الهاء لذلك قال انه جاءت الهمزه بدلا من الهاء ما قال اعلان قال ابدال هنا لاحظوا وجاءت الهمزه بدلا من الهاء لانه كلمه الابدال اعم كما ذكرنا من الى فكل إعلال اعلان هو ابدال هنا ما في عندنا حد لا يوجد حرف عله حتى نقول اعللا لذلك قال وجاءت الهمزه بدلا من الهاء في كلمه ما يعني الماء هي ما لا اصل الهاء بدليل على ذلك قال دليل التصغير والتصغير يعني يكشف عن أصول الكلمة بدليل تصغير على موي والجمع أيضا على أمواه فهذا يدل بأن ما الهمزة وأصلها الهاء نكون بذلك قد انتهينا من الإعلال المتعلق بالهمزة ذكر الإعلال لهم تحدث على الواو والياء والألف وال. همزه ثم بعد ذلك يعني ألقى الحق بهذا الإعلال الإبدال إبدال ال الهاء إبدالها همزة. هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.